بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده ك ت ا ب ولم يجعل له عوجا ق ي م ا لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا وينذر الذين ق ا ل و اتخذ الله ولدا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 لنبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا و إ ن ا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف والرقيب كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا إ ذ أ و ل ف ت ي ت إ ل ى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة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 ف أ غ و ا إ ل ى الكهف ينشدنكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم ارفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه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 وكلبهم ب ا ت ط ذراعيه بالوصيد لو ا ط ل ا ت عليهن وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ي ت س ا ء ل و ا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم لبسن قالوا لبثنا يوما أ و ب ع ض يوم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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا اكثر من كمالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن ت ب ي د هذه أ ب د ا وما ا ظ م ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن ضددت إ ل ى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب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 إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك م ة أ ن ي ف ق ض و ه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا أ ب د ا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة لو ي ؤ خ ذ ه م بما كسبوا لعجل ل ه العذاب بل لهم موعد لن ي ج د و ن وجعلنا ت ل الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ك و لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ر ب ا فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا إ ل ى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه إ ل ا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا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 قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن ي عذرا فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل ق ر ي ة ا س ت ط ع م ا أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت ل ا ت خ ذ ت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا